ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن ردت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 مَا سَوَاكَ رَجُلًا لَكِنَّهُ وَاللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَئِن دَخَلَ سَجَنًا نَسَكَ قُلْتُ مَا شَاءَ اللهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ إِن تَرَنِي أَنَا أَقَلُّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا فَعَسَى رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خيرا جََّتِكَ وَيوسِلَ عَلَجَاحُ السْبًَا مِنَ السَّمَائِفَ تُصِح قَعيدًا زَلَقَا أَوْ يُصِ حَم أُذَا غَوْرًا فَلَن تَتَّطِي عَهُ طَلَبَاء وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا آنَسَ قِفْهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أشرك بربي أحدا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَتَانِ يَنصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرُ ثَوَابًا وَخَيْرُ عُقْبًا وَضَرِبَ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ إن انزَلَّ مِنَ السَّمَاءِ فاختلط به, فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وكان الله على كل شيء مقتدرا